ثلاثة. استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها المظلة النظارة المال السن الثور القلم المبرات الزيتون الترك الشمس العين الكلام الكرامة الرحيم